السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع اندل العالمين عليه الصلاة والسلام ويتواصل حديثنا مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله سلام عليكم فضيله الشيخ وعليكم السلام فضيله الشيخ يمكن احنا على مدار حلقات بنتحدث عن عموم هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه اندل العالمين صلى الله عليه وسلم محتاجين نتحرك في تجارب عملية ويمكن حضرتك آثرت وفضلت أنه البداية تكون مع ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أو مع الأصحاب حضرتك يمكن ورد أو تبادر إلى ذهني سؤال يعني مع أنه النبي له ندى مع الأصحاب والزوجات والأطفال والأعداء والمخالفين والموفقين والبعيد والقريب إلا حق قررت أنه أهم جزئين إن نبدأ بيها ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب لماذا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا فضلت طبعاً نبدأ بالأصحاب لأنهم هم الذين نشروا الدين وهم الذين حملوه أول مرة كانوا مصدر التحمل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وهم كانوا بنفسه فهم الذين أعطوا هذا الزخم للإسلام وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ووضي الله عنهم ليس لهم نظير في الدنيا كلها كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء كذلك أصحابه كانوا سادة أصحاب الرسل نعم نقلوا لنا كل شيء يعني لو فتشنا في القرآن وفتشنا في صحيح السنة وفتشنا في الإسرائيليات مع قطع النظر عن صحتها وضعفها لن نحصل عن سائر الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم عشر معشار ما نعرفه عن نبينا أي صلواته السلام يعني هل تعرف عن نوح عليه السلام؟ أي شيء على حات الشخصية في غير السفينة أو قصة ما القرآن ما فيش غير الجانب الدعوي فقط نعم أو ما ذكره المعروف. القرآن حتى نعم ما هو ده اللي ما أذكره في نعم. القرآن نعم وإذا ظفرت بحديث إذا ظفرت بمثلا تلقى حجائي أشياء قليلة وكذلك نوع إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء وكذلك موسى عليه السلام وسار الأنبياء عموما نعم نبي عليه الصلاة والسلام نحن نعلم عنه كل شيء النقير والقطمير في حياتي من الذي نقل إلينا كل هذا؟ أصحابه أصحابه النبي صلى الله, الله عليه وسلم فالاصحاب رزق زي من الاصحاب الأصحاب رزق زي رزق الولد زي المال زي الكلام ده أصحاب رزق هما لئما الأربعة اصحاب المذاهب الأربعة هو مفيش في الإسلام غير مذاب الأربعة لا والله كان في فقهاء بعضهم أفقه من بعض العلماء المذاهب الأربعة, الأربعة نعم ومع ذلك لا نسمع عن مذاهبهم حسا ولا خبرا بسبب الأصحاب بسبب الأصحاب يعني يقول الشافعي رحمه الله والشافعي طبعا ده رمات الميزان في الفقه يعني والذي كتب الكتب وأصل الأصول وكتب أصول الفقه أول مرة وليس حد كتاب قابله بهذا الجمال والروعة في كتاب الرسالة يعني يقول الشافعي الليث ابن سعد يعني أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به وقال الفقه للليث والحظة لمالك طب الليث ابن سعد في أين مذهبه مش حد يعرف حاجة عن مذهب الليث إلا, المد... إلا المتخصصين فقط ومن كتب الفقه القديمة زي كتب ابن المنذر وما جرى مجرى حتى الاسم مجرى نفسه يعني الشافعي والليث ابن سعد حتى عند العوام عند الليث كان مصرياً نعم والشافع مصري بس شوف الفرق بينهم شهرة الشافعي نعم شهرة شافعي الليث, الليث ابن سعد سوفيان ثوري كان له مذهب الأوزاعي كان في الشام له مذهب يقول مالك لا زال أهل الشام يخير ما بقي فيهم الأوزاعي كان, كان ينظر بنالك والكلام ده فإيه اللي خلى الأيمن الأربعة يطلع وتدين ويدين المسلمون في كافة الأخطار بمذهبهم بشكل ندابها والعلمة الأصحاب يعني الأصحاب رمّان يتمزلون في حياة الإنسان رزق بالضبط كده بالضبط كده فالنبي عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب نقلوا كل شيء فكما أنه يعني خاتم الأنبياء والمرسلين ولن يأتي نبي بعده ليصحح ما أخطأت فيه الأمة أمة النبي السابق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعل الأنبياء السابقون والكلام ده حتى تكون الرسالة عامة أو كان أصحابه على هذه على هذا المستوى من المسئولية والمحبة حتى أنه ملك قلوبهم شوف في قصة بلقيس الهدهد لما ذهب إلى سليمان ماذا قال له؟ قال إني رأيت مرأة تملكهم, تملكهم ما قالش تحكمهم تملكهم يعني إيه؟ يعني لا يصدرون إلا عن رأيها بحب بالغ لها أدي معنى تملكهم كيف تملك إنسانا؟ مش كيف تحكم إنسانا؟ أنا ممكن أحكمه وما يتنفس بالحديد والنار ما يحبنيش. أحبنيش يلعنني بقلبه والحجاج بنوسف الثقفي مش كالما على المنبر يقول والله لو أمرت أحدكم أن يدخل من هذا الباب وأخرج من هذا الباب فخالف لضربت عنقه كان حد يقدر عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن جبيت كان الحجاج لما بيخطب كان بيخطب من الظهر لبعد العصر طب الظهر راح فيه صح بالاسناد الصحيح أن عطاءا وسعيدا كانوا يصليون الظهر إيماءً وهم قاعدين يصلي برأس عشان تدوره ما يفوتش نعم. طب دا دا مثلاً. ما كانش شئ أمن دولة زايد. نعم. ما كان شئ أمن دولة. <تصفيق> <تصفيق> هو كان أمن الدولة. هو كان أمن الدولة. هو الحكي ابن يوسف ما هو قال إن أمير المؤمنين نظرة في, في في العالمين فلا يجد أعجمه عودا ولا أمرها صبرا مش عارف يل غيري أنا فاعثني عليكم ما أدبش العراق غيره وقف وقف العراقين غيره يعني أنا انا ذاك يعني فأنا عايز اقول يعني ممكن أنا إيه املكه كولا لا لا تحبنه ولا حكومه ولا أحبه نعم واخد بالك ازاي زي زي ما زي ما القالب بيقول يعني بول كمموا الافواه هل تكميمها يمنع الأعين أن تنظر شذر سكتني بس هبرق لك خلاص أغمض الأعين هل إغماضها يم يمنع الأنفاس أن تخرج حرة مش عارف أبو صلك هنفخ يعني أنا عايز أقول إيه أقدر أعبر بأي وسيلة من وسائل التعبير لكن هو هنا قال رأيت مرأة تملكهم فإزاي تملكهم كيف استرقت قلوبهم استرقت قلوبهم بالإحسان كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقابل السيئة أبداً بمثلها بل يعفو ويصفح, ويصفح عشان كده يعني غلبت محبته قلوبهم يعني في أثر إسرائيلي يعني قيل للشيطان أنا لا أقوله احتجاجا يعني بس عايز أوضح الفكرة قيل للشيطان هل أحببت أحداً من بني آدم؟ قال أحبكت موسى قالوا له لما؟ قال لأن الله قال وألقيت عليك محبة مني فأمغلب على محبتي طالما الله عز وجل ألقى المحبة منه على موسى فلا يراه أحد إلا, إلا يحبه غصب عنه حتى لو كان عدو بالضبط كده نعم. غصب عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعداءه يحبونه ويحترمونه ويوقرونه ويبدجلونه ويعلمون أنه على الحق زي ما ربين في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أخ زي زاي؟ فمالك قلوبهم بالإيه؟ بالإحسان. الناس البصير المراض من الصحة تفستقاموا. وبيّنت المراة من الصحاح من جملة إحسانه عليه الصلاة والسلام طالما إن نحن بنتكلم عن نداه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين سمع. نقلوا هذا الدين والدين خلق والنبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ دعوته أبداً بالجهاد ولا بغزو الأراضي زي الكلام اللي كانوا نسبوا إليه إننا بقول إن احنا عايزين من الخزان نون نروح نحتل البلاد وبعض الناس قال لك احتل السويد ما عرفش اللي السويد بالذات يعني انا عارف انها الدخل الفردي فيها اعلى دخل فردي في العالم يعني بس انا ويجيبش لأسير السويد ولا ولا ولا حاجة يعني ما بدأ النبي صاصم دعوته والجهاد ابدا لين لو بدأ بالجهاد والغزو لفر الناس منهم لكنه بدأ بالخلق والاحسان الدين خلق فكان ينقل خلقه إلى أصحابه وأصحابه ينقلون الخلق إلى الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرش خاطب الناس كلها كل صاحب كان رسولا يدعو إلى الإسلام عشان أقدر أنشر الإسلام ما عرفش أنشره لوحدي إنما كان يرسل رسوله تترى إلى الناس فلما يشوف الأخلاق دي يقول لك أي دين هذا يعني معنى زيك فضلتك قبل ما نشر في ندى رسول الله الأصحاب أي داعية بيتصدر للدعوة أي عالم لابد من فهم هذا الباب جيدا أنك أنت تبدأ بالأصحاب لأنهم دولة يكونوا قاعدة العريضة بتاعتك طبعا لا شك أنا, أنا النهاردة من الذي يغلب على قربي تلامذتي من الذين أأتمنهم على الفهم الصحيح وعلى التعامل الصحيح تلامذتي نعم. مش العوام نعم. عشان كده الشيخ اللي ما يربيش تلامزة وقاعدة عريضة يموت يوم يموت يعني يدفن كله يوم يموت ويدفن إنما ما بقي له تلاميذ يحملون منهجه يحملون أخلاقه يبقى حيا دائما زي ما احنا قلنا العلماء اللي لهم تلاميذ العلماء. ما لهمش تلاميذ نعم بحاول يعني أن تقي في ذهني مواقف لها طرافة وفيها جمال نعم عندنا مثلا في صحيح مسلم حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبان لي قد ذهبت أبصارنا وأسماعنا من الجهد من الجوع فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد منا منهم يقبلنا ليه؟ ما عندهمش برضو الأكل على الأد والكلام ده هو ما عندهش شيء يضير به مين آخر باب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة أعنز ثلاث شياه وبيحلبوا اللبن قال احتلبوا هذا اللبن بيننا يبقى هما بقوا كام أربعة أربعة يبقى ثلاثة والنقداد واثنين والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللي ينزل من اللبن من هذه الشياه أسيمو بنا أسيمو بنا كل واحد ياخد إناء فبدأوا يحلبوا وكل واحد يشرب إناء والإناء بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه إذا بقوله يغطوه وسبو فكان النبي صلى الله عليه وسلم في جوالاته بقى مع الصحابة والكلام ده والناس وتفقد أحوال الرعي والكلام ويجي آخر الليل قال يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يقظ النائب ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين ثم يأتي إنه فيشرب نصيبه من اللبن اللي هما بقهول اللي هما سبوله قال فجاء الشيطان يوما فقال إن محمد جاء الأنصار فيتحفونه ياكلوا يشرب عندهم وبتاعوا الكلام ده وكله عايز يعزمه وياكله بتاع وما به حاجه إلى هذه الى هذا اللبن قم فشرب قال فقمت فشربتها شرب اللي اللبن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قام حطت عليه الغطاء برده زي ما هو قال فجئنا ف ف ف, ف, ف ف ف بعد ان شربت اللبن ندم الشيطان وقال ويحك ماذا صنعت أشربت شراب محمد الآن يأتي فيكشف إناءه فلاجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك قال وعلي شملة إن غطيت رأسي بدأ قدماي وإن غطيت قدمي بدأ رأسي وجعل النوم لا يجيئني أما صاحبايا فنام ولم يفعل ما فعلت فحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيترقب بقى هيعمل إيه؟ أتى فسلم كعادتي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وبعدين كشف الإناء فلم يجد إيه اللبن فأم رفع إيه يديه إلى السماء فقال المقداد قلت الآن أهلك يدعو علي فتدب دنيا وآخرتي قال فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني تمام قال فأخذت الشفرة شددت الشملة علي وأخذت الشفرة ورايح يدبح معزة من الثلاثة للنبي، ما هو عشان عايز يدرك بارك الدعاء اللهم أطعم من أطعمنا يسق من السقان طب حتدبح المعزة اللي بتدب... اللي تحلف لبن هو عايز يدرك وبعدين عامل عملة وخايف منها والكلام ده بول فلما ذهبت إلى الأهنز وجدتهن حفل كلهن الضرع مليان لبن على آخر على غير العاد قال فجئت بإناء واسع غويط عميق ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه. قال حلبت حتى علت رغوة اللبن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله اشرب. نعم. فقال أشربت شرابكم الليلة. قلت يا رسول الله له اشرب. مش عايز يقول له شربنا لو شربنا. <تصفيق> عايز <يتقوي> أطول الموضوع, <تصفيق> الموضوع ما هو ما هو خايف يقول له القصري. قال اشرب يا رسول الله. فشرب وقال له اشرب. يعني يقول له اشرب تمام قال حتى علمت أنني أصبت بركة دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض ووقع على قفاه من من كثرة الضحك. الضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوقاتك يا مقداد كده عملت عملة سولة آه كده عملت <تصفيق> عملة كده قال رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا يعني. شوف تعليقه بقى سلطة سلطة قال ما هذه إلا رحمة من الله هل آذنتنا آذنتني فأيقظنا صاحبينا يصيب معنا من هذا اللبن الله يعني يعني شوف يعني شو رقته بيقول يعني إحنا لوقتي أربعة وبنشرب بنقسم اللبن علينا النهاردة تنين إنت النهاردة شربنا في ناء قد كده إحنا نتنين تمام؟ لأن المقداد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب وما ومعرفش ما شربش الإناء كله المقداد شربه تمام؟ قال له هلأ إيقظنا صاحبين فيصيبان معنا من هذا اللبن قال قلت والذي بعثك بالحق لا أبالي ما أصبتها, ما أصبتها أنت وأصبتها أنا من أصابها معنا فهذا يقول لما يكون ده خلق ده ده موقف من من من جملة ماك لما يكون موقف زي هذا اللي, اللي اللي هز قلب النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يعاتب المقداد وبن الأسود نعم. وبعدين بل ما زاحه بل ما زاحه وقال إحدى سوائتك يا مقداد وبعدين يقوله إننا كان مفروض الجماعة يصح يشربوا معانا لأن هو ده عقد الوفاء يقول نشرب إحنا الأربعة ما ينفعش أنا وإنت نشرب وهم ما يشربوش مثلا نعم فتصرف زي ده ما يملكش قلب المقداد ما يملكش قلب أي إنسان حتى يسمع الحكاية دية ويعرف كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه نعم صلى الله عليه وسلم يعني عشنا في قصة واحدة من ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه زلنا متواصلين مع فضيلة الشيخ أبي إصحاق في حلقات مقبلة أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وصلى الله وسلم على أند العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته